فهم إلى الله ثم ينذئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى لرببي إلى طريق مستقيم قل إنني هدى لرببي إلى طريق إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله عبدي العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْبِرَ اللَّهَ أَبْغِي رَدَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْتُبُ كُلٌّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا ولا تزر وزرته وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجلكم فينبذكم بما تونتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ